بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أريئ جنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 لكم بالله الضر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين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 تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الفياح فتثير سحابا فسقناه, فسقناه إلى بلد ميت ميت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 والذين ينكرون السئ أت لهم عذاب شديد وَمَكَرُوا دَايِكَ وَيَبْغُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُم بِالْتُرَابِ ثُمَّ بِالْنُّقْفَةِ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا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 ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو بثقنة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إن وما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وعقاه الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الغل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبو إن أنت إلا نذير إنا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 ومن الجبار جُدَّةٌ بِضُوٌّ وحمرٌ مُختَرَفٌ ألوانُهَا وغرابٍ بُصُودٌ وَمِنَ النّسِ وَالدُّوَاءِ وَالْأَنْعَامِ مُختَرَفٌ ألوانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يُخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إنا الله عزيز رحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرّوا على أن يتيرجون تجارتهم لن تبو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 ما أورثنا الكتاب الذين أصلفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مبتصدين ومنهم سابقون بالخيرات ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Jannah Adil, yudukulon haa, yuhalluln fiha, yuhalluln fiha, min asa'ir min dzahbiu walulawu walibasuhum fiha harim. Wqaadul hamdulillahi aladzim. A'dhab an al hazan.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 والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا ينخفض عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور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 أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فيه ما تذكره جاؤكم المدين أذوقوا فما للظالمين من نصيب إن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 الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ورأى إنزينتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عريما غفورا وأقسم بالله جهدا إيمانهم لئ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 I'm